وَخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْهُ أَمْثَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ اللَّيْلِ رَاحَةً وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا وَمِنْ نُّطْفَةٍ فَعَلَقَةً فَجَعَلَكُمْ وَجَعَلْنَا النار وَبَنَيْنَا فوقكم سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً لنخرج حَبًّا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرة لبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا فيها لا مثينة فيها أحباب لا يذقون فيها مردا ولا شراب إلا حمدا وسقا جزاء مفاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا آياتنا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا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 قلوب يومئذ والفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لما الردودون في نحافرة إذا كنا عظاما نخيرة قالوا تلك كرة نكرة فينما وفإنما هي زجرة واحدة وفإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا إذ هب إلى فرعون إنه ضوا فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب معصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أَأَذَتُمْ أَشَدُّ خَلْغًا إِمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَاهَا وَأَوَضَيْشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ طُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أخرج منها ما أها ومرعاه وجبال أروىها متاع لكم ولنعامكم فإذا جاءت قضاء لكم رأى وما يتذكر الإنسان ما سعى وبرزة جحيم لما يرى فأما من نطرى وآثر لحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيانا مرسا فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثون لا عشية أمضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتملأ أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أم يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنا فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في في مكرمة مغرفوعة مطهرة منه دي سفرة ذكرى من مرة نقتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم سبيل يسره ثم ماته فأقبره فَمَيذا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَظْهَرُ مَا أَمَرَهُ فَجَعَلْنَاهُ غُرِّينَ إِذَا سَأْنَا إِلَى طَعَامِ أَنصَبْنَا مِنَ الْمَاءِ صَبَنَا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَمْطَنَّا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَائِطَةَ الْبَابِ وَفَاكِهَةً وَمَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ كُلٌّ لَّامِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاهِدُونَ وجوه يومئذ مسفرة وضاحكة مستمشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها غترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كفرت وإذا النجوم نكدرت وإذا الجبال شيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زبجت وإذا المبؤودة سئنت بأي دمين قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشضت وإذا الجاحيم سعرت وإذا نَذُرُ الزَّنِفَةَ عَن مَجْنَسٍ ثُمَّ أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْقُنَّسِ جَمَالِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عس عس وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ الكريم ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي العرش ضاعن ثمامين وما صاحبكم بمجنون ولقد رأوا من أفق المبين وما هو على الغيب بالظنين وما هو بقول شيطان الرجيم رفئين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أي يسقين وما تشاءون إلا أن الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فضرت وإذا الكواكب تترت وإذا البحار فجرت وإذا القبر بعثرت علمت نفس ما قدمت وَأَخَّرَتْ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 فيلل للمطاففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون بإذا كانوهم أبزنوهم يخسرون ألا يمنوا أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين مكتاب مرغوم وين يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتنا عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم نصانوا الجحيم ثم يقالوا هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن اكتاب الأبرار جل في عليين وما أدراك ما عليون اكتاب مرقوب اشهدوا المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك يغابرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسطون من راحق مختم من ختامه مسكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسني من عين أن يشربوا بها المغربون إن الذين جرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتوامزون وإذا نقلبوا إلى أهلهم ونقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل تبب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الرحمن الرحيم اذا السماء شقت وإذنت ربيها وحطقت وإذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وإذنت لربها وحطت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فمناقيه فأما من اوتي بيمينه سَفَى يُحَاسَبُ حِسَابَهِ يَسِيرَ وَيَنْقَلِبُ إلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُتِيكَ تَبَعُ وَرَأَى أَظْهَرَهِ فَسَفَى يَدْعُو ذُبُورَهُ وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَلَنْ أن يَحُورَ بَلْ إن ربه كان به مصيرا فلا أقسم بالشفاق والليل وما وسك والغمر إذا تساق لتركبن طبقا عن فما لهم لا يؤمنون وإذا قري عليهم القرآن لا يسجدون من الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما ينعون فبشرهم يعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا لهم أجر وير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود ذقتنا صحاب الأخدود النال ذات وقول إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقبوا منهم إلا أن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 برش ربك نشديد إنه ما يبدئ ويعيد وهو نغفور ودود ذو العرش المجيد لما يريد هل أتاك حديث جنود فجعون وتمود بل للذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد وفي لوح بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطالق وما أدراك ما الطالق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر إذا سان مما خلق خلق مما إذا دافل. رجعين قادر يوم تبنى سرائر فما له من قمة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا ويكيدوا كيدا الكافرين أم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 وَنُيَسِّرُهُمُ كَالَّذِينَ يُسِرُّونَ فَدَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ سيذكر سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَتَجَنَّبَهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ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 ليس لهم ضعام إلا من ضليع لا يسمن ولا يوني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عج جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونماركما صفوفة وزرابيما بثوتا فلا ينظرون إلى الإبل كيف قلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى اللبان كيف نصبت وإلى الأرض كيف شطحت فذكر إنما أنت مذكر لس عليهم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 والفجر وليال عشر والشفع والمتر والليل إذا يسر هل في ذلك غسم الذي حيجر ألم ترى كيف فعل ربك بيعاد إرم ذات العماد التي لم يخلاق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا السخرى من الواد ففي رعون ذي الأوتاد الذين قووا في البلاد فإكثروا فيها الفساد فصف عليهم ربك سوق عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقد عليه رزقه فيقول ربي أهانا قبل أن تكرمون اليتيم ولا تحضرون على الطعام المسكين وتأكلون الترات أكل اللب وتحبون المال حباً جما فلا إذا نكث الأرض دك دك وجاء ربك والملك صف صفا فَجِئَ يَوْمَيْذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَيْذٍ يَتَذَكَرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّالَهُ الذِّكْرًا يقول يا ليتني قدمتني حياتي فيومئذ لا يُعذب عذابه أحد ولا يُثِق وتاغه أحد يا أية النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنا سحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك بد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ أَوْ هُوَ مُنْذِرٌ لَّهُ نَذِيرٌ فَكَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَاستَغْلَظَ وَنَزَّهَ وَجَعَلَ أَمْوَالَهُ أَوْلَىٰ بِهِ فَلَوْلَا إِذْ كَانَ عَاقِبَةً أَوْ إِذْ كَانَ فِي يَوْمٍ مَقْرَبَةٍ أَوْ مسكين ثم كان من الذين آمنوا وتباصوا بالصبر وتباصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا بسم الله الرحمن الرحيم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 فألمها بجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناغة الله وسقياها فكذبوه فاعقروها فدمدم عليهم ربهم بدمهم فسواها ولا يخاف حقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهان إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إِنَّ سَعْيَكُمْ نَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْضَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِرُهُ لِلْيُسْرًا بَأَمَّا مَنْ بَقِلَ وَاسْتَهُنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِرُهُ لِلْعُسْرًا وَمَا يُونِي عَنْهُ مَانُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَا وإن لَلدَّارِ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَذَكَرَ رَبُّكُمْ نَارًا لا لَا يَصْلَاهَا الأشق الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّفُهَا الذي الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إلا بتراء وجه رفيع الأعلى ولا سب في رقّا بسم الله الرحمن الرحيم والضحا والليل إذا سجّى ما ودعت ربك وما قلّا ولا خير لك من لا ونسف يعطيك رب كف ترى الله لم يجنيك يتيم فأب ومجنك ضال فدا ومجنك عائل فلا تقهر وأم السائل فلا تنهر وأم ما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لم لك صدرك ووضعنا عنك كبزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما عن عشر يسرا إنما عن عشر يسرا فإذا فروت فانصب وإلى ربك فانغرب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإذسان في أحسن تقويم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 أرأيت إذا كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إذا كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينته لنسفعا من ناصية ناصية ذكاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا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 من كل أمر سلام هي حتى من طلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتنصحب مظاهرة فيها كتب قيما فيها كتب قيما وما تفرق الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا أن الله مخلصين له دين حنفاء ويقيم الصلاة الصلاة ما الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار دهنم خالدين فيها أولئك هم شر البنية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البنية تزاؤهم عند ربهم جنات عدنين تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشى ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا تنزلت الأرض زنزانها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال درة خيرا يره ومن يعمل مثقال درة شرا يره وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاترت نبي نقعا فوسط نبي جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك شهيد وانه للحب قيل شديد فلا يعلم إذا معذر ما في القبور وحصن ما في الصنور إن ربهم بهم يومئذ لا قمير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش مبثوت وتكون الجبال كالعهن المنفوس فأما من أتغلت موازينه فهو في عيشة راطية وأما من خفت موازينه فأمه هابية وما أدراك مانية نار حامية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاتر حتى زرتم المقابر كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون ها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وَالعَصْجِ إن الْإِنسَانَ لِفِي خُشُورٍ إلا الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا صَالِحاتِ وَتَوَاصَو بِالْحَقِ وَتَوَاصَو بِالصَّابرِ اللَّهُمَّ إِكْبَرُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَيْلٌ لِكُلِّهُ مَزَّةٌ لِمَزَّةٍ الَّذِي جَمَعَ مَا لَهُ وَعَدَّهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَا فَلَنَئُمَدَنَّ فِي الْحُضَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُضَمَةُ دَارُ اللَّهِ الْمُقَدَّسَةُ الَّتِي تَطْمَئِنُّ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَنِيهِمْ مُصْطَدَّةٌ وَفِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ اللَّهُمَّ اكْبُرْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تغنين وأرسل عليهم غير الأبابين ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصب مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإله قرش إله فيه رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الميت الذي أطعمهم من رجوع وآمنهم من خَوْفٍ الله أكبر بسم الله الرحمن الرَّحِيمِ الرئيس الذي يُكَذِّبُ بالدين فذلك الذي يدعو يَتِيمًا ولا يحض على طَعَامِ المسكين فبين للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوتار فصل لربك ونحار إن شانئك هو الأبتار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح من حمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدائم لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب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 بسم الله الرحمن الرحيم قل برب الفلاق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل برب الناس ملك insilahin nas, bir fi Alazim. ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح